باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا غمت فبعض الحاركة إلا بفتح أو بنصد وأشي إشارة بالضمن في رفع وضمن